فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 آياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وخبناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساعر دع لنا بما أحد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتيه أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا غُرِبَ بَنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا غَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هم قَوْمٌ خَصِيمُونَ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في العرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هذا السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جيتكم بالحكمة فلنبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه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 ان اخِنَّا يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَاذِلُونَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ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 وتلك الجنة التي أولفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أبرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتمارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما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 لا يفكون وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون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 وَا رَبُّ بَائِكُمُ الْأَمْنِين بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّمِ يَا شَنَاسَ هَذَا عَذَابٌ أليم رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْضِشُ الْبَضْشَةَ كُبْرًا إِنَّكُمْ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ ادْعُوا إِلَى عِبَادِ الله 2